ذالكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَإِنَّهُ مِن نَّفْسِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ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 فَلْيَمْدُدْ ذِى بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ فَمَلْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدَهُ أَمْ يَغِيظُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ الله يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِ الذيينَ آمنُوا والَّذ نَهَادُ والالصَّابينَ وََّ صَرَ وَالمَجوسَ والَّذينَ شْرَكُ إِ اللهَّه يَفْسل بَينَهمم يَوْومَ القِيياامَ إن اللهَّ عَ كلُل شيءَيْ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 وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اقْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودِ وَلَهُمَّ قَامِعُ مِنْ حَدِيدِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ وَمِّنْ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوكُوا عَذَابَ الْحَرِيقَ إن الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور يحلون فيها من اساور من ذهب و لؤلؤ و لباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كثروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس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 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَالُومَاتٍ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَالُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذَلِكَ ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتنى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور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 الذين اذا ذكر الله وجلت تنوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه والمقيم الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون وال부دن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكر اسم الله عليها فاذكر اسم الله عليها صواف فاذا وجمت جنوبها فكلوا منها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتمر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن مِنكُمْ التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا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 ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيوت وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز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 فكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مشيد؟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 وَيَسْتَأْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا نَادِرَ رَبُّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ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 واللَّهُ عَمٌ حَكم لَجَلَمَا يُقِ الشَّي قَانُوا فِتْنَةَ لَِّذينَ فِيقُنُ بِِمْ نَرَضُ وَالقاسَِةِ كُُوبُم وَإَِّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِ قاقِ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ أُضِلَّ عَلَيْهِ لَنْصْرًا لَهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ وَرَحِيمٌ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 بِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنُوهَا نَاسِكُونَ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَدُمْ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَالٍ حُدْنٌ مُسْتَقِيمٌ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَكُلٌّ لَّهُ عَالِمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 يا ايها الذين امنواErrorKind واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لان لكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو يتباكم هو يتباكم وما جال عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَهُوَ